يا رسول الله يا رسول الله سلام Jo, nem tűlak, jo, nem E اجل اغبط يادي يرد Akkor Yeah, yeah.